النداء وللمناد النائ او كنائيا وايوا كذا ايا ثم هيا والهمز للذاني والال من ندب او يا وغير والد اللبس اجتنب وغير مندوب ومضمر وما جاء مستغاث قد يعرف علما وذاك في اسم الجنس والمشارله الا ومن يمنعه فانصر عادله وابن المعرف المنادى المفرد على الذي في رفعه قد عهدا ضمام ما بناوا قبل النداء ويجر بناء جددا والمفرد المنكور والمضاف وشبههم خلاف